الثاني النية الشرط الثالث الإسلام الشرط الرابع العقل الشرط الخامس التمييز الشرط السادس الماء الطرور المباح الشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إزالة ما يمنع وصوله الوصول وذكرها المصنف رحم الله تعالى الشرط الأول الانتطاع ما يوجد اللي يوجد لمسل ثقرات طبع ذلك امتقال ختنين وحوج المدين إسلام الكافر تقسيد الميت أو الميت الموت يعني إزامات المسلم يمسح والانتطاع من الحل وأن فأول شرط انقطاع موجب أو انقطاع موجب يعني لو أنه مقتل اغتسلت من الحيط قبل انقطاع الحيط لم ينقطع الحيط بعد فاقتسلت بنية الطهارة من الحيط هل يغزل؟ ها؟ يغزل؟ لا يغزل لأن الحيط نازل موجود فإذا يجب انقطاع الحيط ما يقوله الشرط الثاني النيه وبعض العلماء يذكروها كركن يعني بعض الكتب يقول لم يذكرون الكثير. وحتى شخص يقول وتسقط ساوي. وتسقط ساوي. med shotten هي مولى في صفه الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد المهور وبعد ايه؟ الروس. الصحيح انا العلماء ان التنشيف مباهي. تنشيف ايه؟ مباهي على حسب حالة الجو. حسب رقب. لان معنى ان هي تقدم المنديل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء لانه لم ياخذ من ذيل نقول كثير. فقال لا بد ان تغسل باطن الشام ما تكتفيش كده بالغسل ولذلك يستحب Horsen... Der er c Pablo excepta maro ha saezaro thumma rasala shay'an kasadihi ليس لا يسأل. انه يجب رصل الشعر حتى تروي الشعر. حتى تصل الى رسول ليه? الى رسول الشعر. وانه يفضل به النساء يعني اكثر. لان المرى شعرها. لان المرى لا يجبع على وقت شعره لا يجب على الوقت ماذا قلنا يجب في الحيض والايه كل فاس يجب في الحيض والايه والله 고맙습니다 طبعا وعن حكى هنا اركايوس في طيب اذكر صفه الوسطى العباديه صفه الوسط كيف إذا بعد التسمية تغسل إليك ثلاث مرات ولا شيئ ما إذا كنت أتأخذ, يعني أتأخذ الماء من دلم أو باستكاية أو نحو ذلك طبعا وتغسلتك العدلية غرب وستحبل أنت تغسل إيه يديك ثلاث مرات بعد ذلك إزالة الأذى من بدني إن بعد الجنابة قد يوجد بعض المنين على خمج فيستحبه قبل بداية المستقبلة يزيل الأهدى من عدى فاضح ثم بعد إزالة الأهدى ينظف يده بعدها تغسلينها تاني بعد إزالة الأهدى سائل سائل سائل ستة البروك يتوضع رؤية للصلاة يتوضع رؤية للصلاة وله أن يقصد رجليه ولو رجع الاثم ولو علم يخف فانت بتتوضا اول المسح of the Lord. ما يجزب. يجزب لكن الأفضل أن تتبع هذه الفقوات في المسلم قال إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضى فهل يجزبه ذلك يعني ما اغتسل من الجنابة وما طبط نقول يجزبه ذلك ويسر يبقى الوضوء في المسلم مستحب والأشق مستحب طيب الوضوء في المسل، قبل المسل والرادة المسل ها؟ قبل المسل لأن هناك بعض المسلح من يغتسل، نقول لا، السنة، الوضوء قبل ايه؟ قبل المسل وتؤكد إجباك إلى آهل المسل، لا معسل الكلام؟ لا معسل طيب هنا مسألة ذكرونها الكتاب طبعا قال وسننهو قال هو يدخل في الاسباعة. يعني قال حتى اذا ظنناه الله بشرط. كلام بعشان لس اللي عنده هو سواز لان في واحد لو نرسل وصل يجي الشيطان يسسلوله ايه لسه مش عبا يتبه ده انت مفسبتش تحت بطر. ده انت مش عادي ايه? اععد با ممكن واحد ده ان يستحمس احتين. في بعض الناس كده بياخد الحمام اول. واخد يقعد ساعة في الحمام ويعطل الناس ويعطل كل الناس. لا يا اخي لا ترسل بنفسه. مجرد ان الماء يصنج جسد خلاص يتفع تجاه. تفع تجاه. لكن لا تفع كان الرجل ان مرض يسأل احد الهيئنا وانه يعني اذا انغمس الجنب او انغمس الجنب في الماء ثم خلقت. وانه وضلائق الموجود دلك ليس يده واجه وجرد منه يضع المعلى جسده يكزره لكن إذا أمر المتجري يد على الجسد اللي هو عسلت الدلك فهذا سنة مستحب قال وإعادت غصن جديه بمكان آخر طب بمكان آخر يعني يطلع سنة في الصنة يطلع من حميمة في الصنة مثلا أخذ بالك كان ايه? ها؟ طيب. كان المكان ايه ما يمشي الصلاة مكسر يا حالات اكيد الوقت. لا كان مكان طيب. فإنسان لما يصوب على السلطن تعني ايه فيدنه? ها? بس. <تصفيق> بتطرقش على رجل تاني, ف... تاني يعني ايه? ايه يصيبها الطيب. فانت تقوم بها متحضرت في مكان تاني وانتصوب الماء على ايه? على رجلك حتى يزيل اصل للطيب. لكن الكلام تفرع في جسما محمى عدنا ده لا حتى يجب في شيء. ذلك الاخضر تغسل ايه? تغسل ايه? طبعا لو وجد الاخر فتكلمت على ظاهره. وبعد ما اختسل لو بدي خطرين و ترك اهد الحرفية يغسلها? ماشي. على الظاهر لكن نطول ان Thank you. والعرض ان يتسن الرسغي بنيته صعب لا نص لان ليه ليه هو فتح للميه ينزل رافع الجنب يتنحى كده عن الدش ويرجع تاني ها كمان يبقى دين تاني بص شوف طرف الصعب ودعرض خروج الكلب لكن Do you hear